بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق إلى الله www.waytollah.com يقدم الدكتور حازم شمان في سلسلة الطريق إلى القرآن بركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين الصفاء ثم اما بعد فالنهاردة يا جماعة بازن الله مع الخطوة رقم 28 في الطريق الى كتاب الله سبحانه وتعالى ما عادش لنا بعد النهاردة غير خطوتين بس ونبقى يعني اقمنا علاقة مبدئية مع كتاب الله سبحانه وتعالى النهاردة نتكلم عن جزء 28 من اول سورة المجادلة والممتحنة والحشر والصف والتغابن طبعا يعني كل ما منتقدم فيه اجزاء القرآن كل ما منتخدم في اجزاء القرآن يا جماعة كل ما الصور بتاعت الجزء بتكتر ولكن بيظل برضو الرابط ما بين كل الصور فكرة واحدة الجزء الثمانية وعشرين والتسعة وعشرين والتلاتين ايه الفكرة بتاعتهم لازال مسجد السلاب مبتلى في الصوتيات يا جماعة شعب ربنا سبحانه وتعالى هيعفو عن مسجد السلاب في الصوتيات امتى يعني الله المستقبل احنا كنا في الجزء الجامل وقت كنا بنقول ايه بنشرح درس ايه? احنا لازلنا بسم الله والصلاة والصلاة والصلاة في الجزء ال 28 يا جماعة. فالجزء ال 28 بيتكلم عن ايه? الجزء ال 28 والجزء ال 29 والتلاتين بيتكلمه عن ايه? بقالنا 27 جزء ربنا بيعلمنا زي نبني الدولة الاسلامية. ازاي الدين يتبنى في الواقع من خلال الصور المدنيه ازاي الدين يتبنى في القلوب من خلال الصور المكيه اللي بتتكلم عن معرفه الله والدار الاخره طب خلاص الدين اتبنى خلاص انت عملت الشركه والشركه كبرت مشكلتك بعد كده حاجتين ايه هما ال... ازاي الوضع ده يستقر ازاي شركه بعد ما اتبنت ما تتهدمش ثاني ده مشكلة الاستقرار طيب وبعد كده الاستمرار بقى من بعدك استمرار هذا الدين واستمرار هذا البناء في الاجيال اللي بعد كده يبقى الاستقرار بيكلمنا عنه الجزء 28 الاستمرار الجزء 29 و30 اللي احنا نتكلم عنهم من بكره باذن الله موضوع الجزء 28 الاستقرار. موضوع الجزء 28 ازاي الدين الدين بعد ما قام في المجتمع ما يتهدش ثاني ازاي البنيان اللي بقى بقالنا 23 سنة ده هقعدين نبني فيه? ازاي ما يتهدش بعد مهام تاني? ازاي السرق الكبيرة دي ما تتهدش بعد ما اتمنى تاني? ازاي يا جماعة? هناخد الاسباب كل صورة بتبين لك سبب. كل صورة يعني اتلاحظ ان صورة جزء التمانية وعشرين يعني كل صورة بتتكلم او مفتاحها غلطة من الغلطات اللي احد الصحابة وقع فيها. ازاي? صورة المجادلة من اولها كده ايه? قد الله القولة التي? وجادله في زوجها واحد بعد ما مراته ضيعت عمرها في خدمته تربية ولاده قال لا انت علي قضاء امي طب صوره الحشر بتتكلم عن ايه سورة الحشر اللي كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء اللي جه من بني النضير وما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله ولرسول سورة الممتحنة يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء سورة الصف يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون سورة الجمعة والرسول واقف يخطب على المنبر الصحابة اللي ترقوا انفضوا الى القافله اللي جات صور بعد كده صور ايه التغابن الصحابة اللي تاخروا في الهجره سنين في مكه وبعد لما رجعوا للمدينه لقوا الصحابه كلهم بقوا علماء ولولا احكام مثلك كادوا ان هم يفتكوا بازواجهم واولادهم اللي كانوا السبب في انهم اخرهم عن الهجرة صورة التحريم لما لما احل الله لك يعني يا جماعة يعني القرآن بيعلمك منهج مواجهة الاخطاء القرآن بيعلمك انك تواجه المشكلة القرآن يريد ان المجتمع المسلم يبقى مجتمع كامل عشان يبقى مجتمع كامل لازم نتعلم من اخطائنا عشان يبقى مجتمع كامل لازم لما يحصل اي غلطة في المجتمع ما نقعدش عليها ونعمي عليها ونكتم عليها لا احنا نشوفها وندرسها ونشوف ايه السبب العميق اللي في المجتمع الى هو ده اللي عمل هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى علمنا اياه في الجزء التمانية وعشرين ان احنا نتعلم من اخطاءنا ونوصل من الاخطاء ده ايه لمنهج متكامل في كيفية حفظ الدولة الاسلامية بعد ما قامت عشان كده